سَالِسَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ فِي يَوْمٍ دارو 50 الف سنه تعرج الملائكه والروح اليه في يوم في يوم كان مقداره كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا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 في الارض جميعا ثم يمجي كلا انها نضاه نزاعه للشواء تدعو من ادبر وتلى وجمع فاوام ان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 حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱنْتَغَرَٰ وَأَذَلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ضَٰعُونَ الذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا عقبكم مهبطين وعن اليمين وعن الشمال عزين أيضمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا يدخل جنة نعيم نسمو برب المشارق والمغارب اننا لا قادرون اننا لا قادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسموعين اذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوم الاجداث صراعا كانهم لا نصف يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون